فَيَنْظُرُ الْإِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ قُلِ الْقَوَمِ مِمَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ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 انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل للكافرين امهلهم